هناك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 عن لآية قائل آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام من لا رمزة ولك ربك بك كثير وسبح بالعشي والبكار وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وطهرك وص طفاك على لساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين Sialaik mina dalil waib Nuhihi ilaiq, wa ma kuntal dahi muu, izulqun akulamahmuu, يقول مريم وما كنت لديم إذا اختصمون إلَقَالَتِ إذ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ شريك بكلمات من غصن المسيح عيسى بن مريم وجهها وجهها في الدنيا ولا خيرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وتهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر